بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرجقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَقْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَاللَّهُ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فسقناه إلى بَلَدٍ ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 كِتَابٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَنْ يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ هَذَا عَجْبٌ فُرَاسٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وتستخرجون حنيكا تلبسوا لها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ إِذَا شَاءَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ أَمَّنْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعِزٍّ وَلَا تَذْكُرُوا وَذِرَةً تَدْعُو مُصْقَلَةٌ إِلَٰهًا لَّا يُضَلِّلُ مِن شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُدْعَى الَّذِينَ لَا يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّىٰ كذٰلِكَ اِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِنَّ اللهَ هُوَ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبَطِيرُ وَلَا الظُّلْمُ مَسْوًى وَلَنْ نُورٌ وَلَا ظُلْمٌ وَلَا, ولا الْحَرُّ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَنwَاءُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ أَلْwَانِهَا وَثُمرُم مُخَْلِفٌ أَنوانُهَا وَرَابِ بسود وَمِنَّنتِ وَدَّوَّوَأََّ مِ مُخْتَلِفٌ أَلوَانُهُ كَجَالُك إِ ماَا يَخْشَ اللهَّ مِنْ إبَادِهِ اللَلَمَا اللَّهَ ذِي وَقُوب إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِيُوسِعَهُمْ أَجْرُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ مِن كِتَابِهِ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لما بين يديه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 أهو الذي فيها ربنا أخرجنا عاماً صالحاً بِسْمِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَجِدُ الْكَافِرُونَ كُفُورَهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من جابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا